Thank you. أنا خليفة على الدنيا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا خليفة على الدنيا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق الترام والسحاب والسنة أنا تتبع علمنا أنا البناء أنا الإنسان أنا خليفة الأرض أنا لامر خالق السماء الله سرت فيض من الحب سمى خليفة الأرض يا أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن الميناء قربة والاستقامة انتماء رسالتي بها الوجود أمنا. أمنا أنا خليفة على الدماء أنا رسالتي بها الوجود أمنا أنا تواف والترى والسحاب والسدى أنا توف. tägtas nössi att han är Allah och jag svarar och att han är vårdare som en stjärna som inte هابين هما كما خلقتم الهمى <سؤال> ساستمرم الهمى وحي السماء لي هدى صدق الضمير لحما jag är bina. Jag är där. Jag är i Jag är